والسماء إذات البرودة واليوم الموعدة وشاهد ومشودة وَتِلَأَّ أَصْحَابُ الْأُخْدُودَ الْنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودَ الْنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودَ إذ هم عليها قعودا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودا وما نقموا منهم إلا أن بالله العزيز الحميدا الذين لهم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهما عذاب الحرق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهاض ذلك الفوز الكبير إن بقى ربك لشديد ويبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله من